ونعود بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا إن سمي هذا الله فهو المهتد ومن يطفي لم تجده قل المشرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلك وفاز بجنة النعيم ومن عاد عن مين الأوصالارم يبيت سائر الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم طالب العالمينك حميد مجيد ما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أن كانت لتوضيع الحكام من بلغة معام الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه ويجي نفذ موديه اشتاودوا وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا ينقطع في الإناء هم أو برلانا ولا يمسن لا يتمس ولا يتمسح, ولا يتمسح لن نتحدث عن هذا الامر ونحن نتحدث عن هذا الامر نصيب لوش اوانيها طبعا لا ما استنى وانا فعل لا لا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 ولا يتمسح من الخلاء بيميني ولو امسح جنكعه بف برأسي مسحي اخيك انت مو بس شو شو شو ترى ترى ولا يتنفس بالاناء وفوش لنشترج او سيبر ده بيتا بتن تمام هاد هيك متفق عليه متفق عليه واللف لمسلم أو لفظي يجيني مسلم على اخيك كذا متفق عليه يعني ات اتفق عليه دخالي ومستقيم ذكركش مباسي هالشوستنا يا مباسي بلى نح ليفق الماس كذلك لا ماسة شو داي من دا. إنسان نعم نعم إيش فلما بعد نقطة شفها زين إنسان مني بس أسرع بلى بناتلهم لذكرهم هذا بلى هو إيدلعت في دلهم كدلهم إمامي عثمان لحياتي اخوي لس فعوض خوي نكتيا نراسته باش لو كاتبيات لو كاتبي نيا حاشا باش الناس مني موضوع لا ما بس لا و زعما تاويل ما غير لا دوانيه و ثبت ابويا لوش اللي كانو سكريت سلسله او bütün باول لي سلسله قلت لك كوتا مسنادي ما مستمد من امام عثمان الهراوي رحمه الله عزيم در ب روج خدمه دي لا غير نعم اشتمل اشتمل اوكي فابويا امام انا في دين المد ودول بلا رمضان الشيخ بيقول لي ليش تبعت ايش سقدنا لي ياك اخوي الموضوع ايا امامي لما نبدا نقرا شي صفحه من القران الكريم كيفك فهمي تكا اويان في الله عليه وسلم من قرأ القرآن في غير ثلاث لم يفقهه حديثك الصحيحه ده بهذه هي شكل قران لسير وشكمتر ختمك ديني. ديني. غيشة. أو تين غشة أو أو لا له شخص هو نقطة يا إما إثناء ذكري إثنين ننت إثناء ذكري كابلا مثلا كم حتى عندنا في لا البيت أو آخر بيشوف ساعات تراك كذي سيدنا شو محسن بيشوف ساعات ونيم جلبه فبيشدوش لي تير بيشوف ساعات ونيم تعود كم كم ترين نتائج ساكن رأبي شو محسنا بيشوف لا هل بس دريم في عند هذا ده؟ الوقت بس عاشو بينا بس في عند هذا يعني في لا, لا هي, هي على الفتح لو دائماً في محل الجسم لو المبني لبر بناء لبر على تفعل مضارع ااا هي في حالة اتصال بينه لتوكل قالوا النسبه لوزه في محل جزم دابا لا انا لا كي والله لوي اغاول الاتصال التوكيد قالوا التوكيد نوع التوكيد, نوع التوكيد وخفيفه لقطعتين ساكنه هترج علمته جسم محل من اجل تقول مسست الشيء اي اضفت اليه بيديا من غير عائله من دفتم لاش هذا سلم لأبس بيئة ويدة بيئة حائلك حائل الله من جاء حائلة هو. اوه اشتشي تلعب بيه السروب يعني باني حائلة فرده فرده لا فرده حائل ولا يتمسح من باب التفاعل الذي يشار به للتكلف والمراد الارتنجاء بيمينه وعمه من ان يكون في القبول او الدهر يتفاقليني قد يمسح سلاب بيش بيت بيش بيتم اخرى بتشار لما ادوي كاتن الخلاء ممدود يطلق على البضاء طب ما بيكش شيء او مثلاً خلاء الخلاء او الف همزه ليه ترى انا مثلا جبرائيل الف همزه لير جبرائيل هم جبرائيل لحد السكان بل درس الجبر اي كداري خذه جبرائيل. اي ونيت مقصد ما خيل له خومات بل علماء قالوا هو يك حرف دو هذه دو حرف واضحه بل اقربت له يك حرف في له حرف ممدود يطلقوا على الفضاء بقولوا الهواء والمراد به هنا موضع الخارج من السبيل او اشتكال ايتاده في الخلاء لون من الخلاء يعني إنسان او اشتي اللي درتوا يعني, يعني بيساي ولا يتنفس في الاناء من باب التنقل يقال تنفس التنفس التنفس ادخال النفس الى رئتي واخراجه منهما فتدخل الريح وتخرج من انف الحي للرئه الرئة الى دويكو بجديد لا التنفس في الاناء اثناء الشرب فبس في يقولك او الخواتق. جنب سيد يا حديث نا أن يسلب من فمن قربتي. أو أوه بس ما أشيشانية. أشيشانية دي دي يعني معناه أوش لو بس في زعلش. نبي لا زوجي يا ياك عملنا والله على هو اللي بوي. اللي بوي أو أو أشترك. أو ما يبينهم لما نوي قال لك أنا كذا دخل هذا هو ذولا اللي هو والفعل وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أن لا للنبي دول النبي سببي قتي هكذا يجو على دوا برفع ايش برفع يبي النفي النبي يبي النهي هون شنو النفي؟ النفي؟ قد ركلناه يعني رزنيا ما يقدرون على حديث النهي عن مس الذكر النهي عن مس الذكر باليومنة على المولى ليرك أنك قلقة كلاية، ده ده زي كذي قديم الراسة، لكن هاي مسكرين، وعاتب الصبح يدري، ما هي كخاصة الراسة، تخصيص الراسة كذي كيا، طبعا وش تكشيش كل تعيده يمين، وليه مثل زوج شيء من كتابي, دا كتابي صحيح مسلم ويسبدي بقى الى الحالات ما دي لو سكش سي باسكيب حرام هذا لا كان يحب في كل شيء في تنحوله وفي ترجله وفي شأنه كله دوام النهي عن مس المرأة فرجع باليمنى على الموت بس تبقى عفتك بس تبقى عفتك سيم عن الاستجمار باليمنى ومثل هو الاستجام بها حيث انظرت برد, برد كبرت الخلطة بعد اليوم هدفت استراض لي واستنجا بها سيستنجا ومسي استجمار بردك جمرة سيستنجابه نفس الشيء وجوبه اجتماب الاشياء النجسة فإذا قرر الى مباشرتها فليكن باليسار خلوه يباني ازيده وشتاني نجسه نجسا بلان اقر مفترقه لين فليكن باليسار ينزم بيان شرف اليد اليمنى وفضلها على يد اليسرى اول شرطك فضلك كاستئراث هذه اذا تفضيل ستب سبحان تعد اليمنى للأشياء المستطاره دا استئراث لابو جذا لبنى وحدثه لبخاري المسلماتية كان يُعجب التيمّن في التناع له وطهوره ومرّنه وتطهوره وفي شأنه كله لأُو كان كان هم ور كان أو حديثه في شئ أشخاص في غمّة كان يأكل باليمين ويشتعو باليمين ويأخذ باليمين ويعطي باليمين, باليمين لبنى ورثيه فإن الشماله يأكل بالشمال شماء في الشيطان يقول بالشمال شماء بالشمال ويعطي بالشمال شماء ويصير شماء هم ميغه ستيفانا اختي لك شمائل لك شمائل لك لك شمائل لك شمائل لك شمائل لك شمائل لك شمائل لك شمائل هستاو دمنير كنا سنه نكواز سنه الانسان لبر النفسي لبر الظروف ديتي دي دي دي دي اليهود لا اعلم ماذا سيحدث عنه فانه امرنا ان نخالفهم لكن سنتك همو سنتك يعني سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك سنتك وزينا للاشتاق شيء كرديد يعني كتبيكا بقسى بفعل كرديد برماني دارجلو نقلو حالفو لكن غاديد برماني دريدو ذكي رماني تاسو حشو حشو حشو حشو حشو حشو تسولوا لا ديرو ما لا المهمه ديما كتا سوق مجوس مش انتي خاص ديوال لو لي كون ديميت السنه مادام كلا بزنازه هستي واش اوجد مخالفه يعني لا اخبركوا هي السنه الخامسه لكم ذره يا كم ذره ما يمجه وياني شنو لا قلت ياني شنو بالهم ما هي لك نقول اقل انا ارض عندي غير المسله وخا برغم انو انا مو جايش خالفهم يعني مباح هستي واه مباح هستي واه نفس الشيء اقل هذا اوربيته هذا التقليدي والله فهمت بلان بلان هذا يروى بلان سنغنيل لو ان لك, مم. لك. مم. لك مم. مم. في هذا التنظيف لما يسترى بس بفعل كديه دو ايش لك يا ما هيك ما لك ماكسون لفعل لك يا لك يا نيم راح حتى لو نا والله مباح مباح لو ديوه سنه لو ديوه لو ديوه مكروه لو ديوه حرام هموش كان في غنبري لو تنزلي لا خمسه اماش بلويد او هترجع كامل تكاليف دينيه خل كانك مانيت وجنينان لو احكام نعم ونير؟ نعم. جوش يضب. جوش يضب. لا يمكنك ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون لا كلو ولا مجرد ان حرام مجرد حرام تكون مجرد ان تكون مجرد لا تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون ولا ان تكون مجرد ان تكون لكم دماني تكون مجرد في تكون حرام له، حرام له، طيب مني شو رأسي آله؟ حفظاً عن تنفس الإناء حيث يكرهه من بعد. تبص هاي، أتكرهولي أو يباعش خط في سنائك؟ هو ذي؟ يسقط فيه شيء من بطلاتني. شو شيلنا عدويد او أو هو خلاطر وربما, وربما عاد ضررو على الشاحن لو لهذي ويدش خادو أزر في بقية. تعال <تصفيق> أشتم. العناية لا سيما في الماكولات والمشروبات. انسألوا دور والمشروبات بس ما والمشروبات أصل لمرت فيه لبروي الحديث كمان إلى الصحيح مسلم ده فمثل لا تأكلوا ده فمثل لا يشربون أحد كل ما قائما فمن ناس كيف يسقى كيف آية في ونخواته أو يلبغتو بأخوي برشيتها لخوي برشيتهم هذا هو نبويه الحديث كده لو يعلم الذي يشرب الماء قائما ما في بطنه يستقى هريك على بقها توه بفعله بزاني تسلنا زجي رودها إلا خود الشعلة هو هنيك نزلنا نزلة عادي في عليكم يطالبنا بس كان الطعام قال ذلك أخذته أشر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 أنا ما أذكرش لا ها موبا ها بالعكس أذا فين كان نتلاقى التي يحصل من تلوثها ضرر الصحة لو أذا لبي لو لو تي نعم سمو الشريعة الإسلامية حيث أمرت بكل نافع دوري شريعة الإسلام كفرمان كتابها قوشة السودمان ونعت عن كل ضعر <تصفيق> كأولاك أن تلاقي بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرموين يا رسول الله إن مدحي زين ودمي شين غير قوية السنة ويبي يغمبري قوية أما نجس بكام؟ او باشيا. هرش تشي كام؟ او ما شاء الله. تبي الله. يقصد؟ ذاك الله. تقول ذاك الله. أو أخوي. أنتو تمدع الدخان. أي نعم؟ تبغى بيت تمدع الدخان والدخان حرام. تمدع كذا. مسلسلات ومسلسلات حرارة تمدع تمدع تمدع المواثقة كما تعلم أنه إنسان ماذا؟ كما كذا أنه هموس من ذلك للشريعية الثانية ونيكري في الله هموس ذرك الإنسان فهذا الحديث جمع الأدبة والتوجيه الرشيد في إدخال ما ينفع البدن ويغذيه وفي حال إخراج أضلاقي النجس. خلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي الوالد في حديث للتحديث او للتنزيه او نهي باس لا لا لا عرسه شان او نهي هل مكروهه يا الحرامه يعني اقل راسية وكرت ونحبار وناح بارده فرقية يا طرقيه لكن لك اختلف العلماء كتاب هذا قال ابو حلام هنا ذهب الظاهريه الظاهريه اصل امام يحيى الداودي الظاهريه صار يغلب ايقوه صار يضبطه في علوم الجفاه الكرديه بلا احنا نحكي في حمل البوه وطاجي محمدي ظاهري لاندلس تعني وغزوي من 140 طب انه ظاهري رغم ظاهريته كتابي محلى من افضل كتب الفقه كتاب الأم شافعي. براميجدنا كتبك أنا لاستنباط خيرة استنباطين لكني. ما عشتين استنباطك. الظاهر إذا قلنا إلى التحريم، إلى الحرام، آخذًا بظهر الحريم. شو ظاهر الاستيعاد ذل؟ وذهب الجمهور، الجمهور ما ذهب الأربعة، إلى أنه للكره. برام أقولي أقولي الجمهور مزارب ليش بسرك؟ بس لوك باش لكما هل كاع دجرتو عبون جموله امامي الشافعي امامي احمد امامي مالك ابو حنيفة هل تعبون جموله سيرو جموله دوبا دوبو نا قالو دوبا دوبو دي انت باش لأن إمام يحمد زوري دور سي رأيه سيئ رأيه خاصة ماذا ما قديم ماذا جديد او يعني اقد دور دو رأيه ابو إمام يحمد يقر رأيه ابو يجلو رأياني لقال إمام يحمد وانيقر كفايل ايوان بعد الزكاته اوه فنك الاسعة اوه دو جوا او لا إمام داخلي الى انه للكراهه ان لبكرايا وان النيه ارشاد متوجيه بدل وهذا هو هذا هو راجع دعمنا نقول اننا نحن نتحدث عن ان نتحدث عن ان نتحدث عن ان نتحدث عن ان نتحدث عن ان نتحدث عن ان نتحدث حقه قرصن فيه ما رأي يعني بي لا يدخل الجنة يعني لا يدخل النار دخل النار مثلا لا يدخل الجنة قاتل قاتل رحم فا إن شريعة فيها أوان ونواهي هو نواهي شريعة الإسلام برد لأمر لنهي في مسائلها وجزيئاتها في أصلها يعني في في الجزئيات والعلماء تبعا لهذه الأوامر والنواغي علماء اشتاغية وأوامر آنون مختلفون بين من يفهم منها الوجوه والتحريه ومن بين وبين من يفهم منها الاستحباب والكرهة كي دي أدري أهوار سبا بلا ميت ما مثلا ما زلان هباب لن تشتري لو ما سأليني اختلاف يا أولي لي الله أعوب اختلاف يا سلام مثلاً. لا نعم، استجاملنيا. عندك مسائل يك اختلاف إلى سلام. نصيّان عند مسائل أصول المسرع قيده بري. والله سير إلى سلام. استجاملنيا. واحد في تهمها باشتن مسلك لبنت ليش هو أن تربط تربط تلك المسائل الفردية أو مسألة على بس بالقواعد الشرعية العامة. اما قاعدة شرقي قاعدة شرقي. قواعد الايمانيه قواعد او الله قواعد من القران والاجلال قواعد من السنه والاجلال ابي رجال جديد شاء الله مازال او قاعده مثلا كان بعد ومن تلك القواعد يقلو بنما اسئله أن الشريعة شريعتي رباني جاءت لإقرار المصالح هاتي لابد أن نان لابد إنسان ودفع المضار ولا داني هم أزيت يكون زرده إنسان سواء أكان تلك المصالح خالصه أو راجحة سما صحتك خالص دي خالص يعني صدلصت بصد أو صدل صد بصد قراو صب صب قويه خراب خراب راجع سيه راجع أوه يا سطان نهاد بدأ هشتاه بيس لسوري بنزاع لسوري بنزاع كلا سوري بنزاع أبو دبت راجع الأخواري أبو كشك هم الجمهورين بريم يعني كذا الجمهورين هم الجمهورين أوه يا هم فمش راجح خالص خالص يعني صلصت ليلة أو أنجنة خالصة يعني إيش شئ كذا كأقول راجح يعني صلصتنيه ما إيش تشي كما جاء ابنه هي نهاية عن كل مبشرين سواء كانت خالصة أو راجحة نهي كانش بكامل عينه نهي له مخابك هذه ذكاء تبقى خالصيبي تبقى فإذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا كانت الأحكام واضحة الأنجلية وقبلتها النفس بطمئنة والارتياح ما يقدمها واضحة ظاهره وإذا طبقنا هذه النواهي على قاعدة وجدنا أنها ليس مما يقنضي التحريم وإنما هي آداب المرساد وسلق للمستحسن وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك النواهي وجدناها النواهي لا يقنضي التركوع على نفسها كبيرة أو لا يمكن التعرض منها إلا بهذا الأسلوب، فصارت عند الجمول من باب والتوجيه والإرشاد وتركها من الكراء التنزيه سبحانه وتعالى كن كن كن كن كن كن كن كن كن الله كن كن